بسم الله الرحمن الرحيم البداية ثم تثيح في هذه الدنيا وأعمالك ترقم في كتابك ثم يغلق الكتاب ثم تذهب إلى نهاية حدائق الموت الموت أعظم تحدي, تحدي الله تعالى به الناس أجمعين الموت عجزوا عن أن يثبت أمام هذا التحدي الإلهي كل فدرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين الموت في الموت لكن المشكلة الكبرى ما الذي يكون بعد الموت فالموت باب وكل الناس داخله الموت باب وكل الناس داخله الموت أهو في جن الناس ونهر في مقعج خجق من زمليش مقتدف أم هو في ظلال وشعب يوم يسحبون في النار على أنشوههم جوهو ما تتفضل ولذا فهناك من يفضحون بالموت إن المغرور من تغرون أتشهد لي بذلك عند الله يوم تلقاه يا ابن عباس قال نعم ففرح عمر وقال اللهم لك الحمد. الحميد ولستعوبا لحين أقتاله سيما هؤلاء الأخوان أيقنوا أنه لا مهرب من حجم النوت أو إليهم فلقاء الآخرين أحب لقاء الله فساعد الله لقاءهم وبدل المهجة الطيفت في سبيل الله كما هو الجزاء تحسبن من النبي في سبيل الله أمواتا بالأحياء حدايق الموت هناك احتبار آخر هناك العباس والجيوش من المضيرون صلت عليهم وهم يتجاهلون لهم شجاعة عظيمة وهم يجاهلون ما تسمعه وكان لهم شجاعة عظيمة وهم يجاهلون ما تسمعه وكان لهم ساعدوها عليه صلاحهم وقال الدار الفلانية أصلحوا فيها كذا. نشهد. قل لا إله إلا الله. فالتفت إليه وصاح لا اشرب أنت ثم اسقني هل تستطيع المشي قال نعم لو شئت مشيت من هنا إلى بيت الخمار يوم تقلبوا دورهم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول أين من سكنوا الدنيا أليسوا في منازل الخلوات أليسوا في مدلح وتحت أطباق السرا في الفلوات بلى لقد ذهبوا وإنها لذاهبون إنها تنادينا كما نادتهم إنها حلائق الموت للشيخ محمد بن عبد الرحمن العليم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله الكريم الوهاب الحمد لله الرحيم الصواب الحمد لله الهادي الى الصواب مزيل الشدائد وكاتب المصاب الحمد لله فارج الهم وكاتف الغم مجيب دعوة المضطر فما سأله سائل فقاض يسمع جهر القول وخفي الخطاب اخذ بنواصي جميع الثواب فسبحانه من إله عظيم لا يماثل ولا يضاهى ولا يرام له جناب هو ربنا لا إله إلا هو عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المرجع والنكاب سبحان من انفرد بالقهر والاستيلاء والتأثر باستحقاق البقاء وأذل أصناف الخلائق بما كتب عليه من الفناء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 ولا يعلم بحالهم إلا الذي يعلم السر وأفقى نعم إنه الموت أعظم تحدي تحدي الله تعالى به الناس أجمعين الملوك والأمراء والحجاب والوزراء والشرفاء والوضعاء الأغنياء والفقراء كلهم عجزوا عن أن يثبتوا أمام هذا التحدي الإلهي قل فدرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين أين الجنون؟ أين الملك؟ أين الجاه؟ أين الأكافرة؟ أين القيافرة؟ أين الزعماء؟ أتى على الكل أمر لا مرد له حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا وصار ما كان من ملك ومن ملك كما حكى عن خيال الصيف واثنان مرض أبو بكرة رضي الله تعالى عنه فلما اتسد مرضه عرض عليه أبناؤه أن يأشوه بطبيب فأبى فلما نزل به الموت وأشدت عليه السكرات صرخ بأبنائه وقال أين طبيبكم أين طبيبكم ليردها علي إن كان صادقا ووالله لو جاءه أطباء الدنيا ما رد إليه روحه أبدا قال الله فلولا إذا بلغت الفلقون وأنتم حين إذن ونحن أقرب إليه منكم ولا لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأم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 ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات المنايا سجوت كل البلاد. تبيد كل العباد متنالل من قرون أراها مثل ما مل من ثمود وعادي هل تذكرت من خلا من بني الأصدر أهل القباب والأطواد هل تذكرت من خلا من بني ساسان أرباب فارس والسواد أين داود أين أين سليمان المنيع الأعراض والأجناد أين نمرود وابنه أين قارون وهامان أين ذو الأوتاد وردوا كلهم حياض المنايا ثم لم يصدروا عن الإيراد أتناتيت أم نسيت المنايا أنسيت الفراق للأولاد أنسيت القبور إذ أنت فيها بين دل ووحشة وامفرآدي أي يوم من يوم الممات وإذ أنت تنادى فما تجيب المنادي أي يوم يوم الفراق وإذ نفسك ترقى عن الحشى والقؤاد أي يوم يوم الفراق وإذ أنت من النزع في أشد الجهاد أي يوم يوم الزراق وإذ يلقمن حرة الوجوه والأجياد بافيات عليك يندبن شجوا خاطقات القلوب والأكباد يتجاوبن في الرنين ويدرفن دموعا تفيض فيض المذاب أي يوم يوم الوقوف الله ويوم الحساب والإشاد أي يوم يوم المرور على النار وأهوالها العظام الشداد أي يوم يوم الخلاص من النار وهول العذاب والعصداد كم وكم في القبور من أهل ملك كم وكم في القبور من قواد كم وكم في القبور من أهل دنيا كم وكم في القبور من زهاد وردوا كلهم حياض المناس ثم لم يفتروا عن الإيراد ومن تأمل في الموت علم أنه أمر تبار وكأس تدار على من أقام أوتار يخرج به العباد من هذه الدنيا إلى جنة أو نار ولو لم يكن في الموت إلا الإعدام والحلال الأجسام وانسيان أجمل الليالي والأيام لكان والله لأهل اللذات مفجرا ولأصحاب النعيم مغيرا وليست المشكلة في الموت الموت باب وكل الناس داخله لكن المشكلة الكبرى والجاهية العظمى ما الذي يكون بعد الموت في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر أم في ظلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم دوكوا ما ستقر ولأجل ذلك فالصالحون يشتاقون إلى لقاء ربهم ويعذون الموت جسرا يعبرون عليه إلى الآخرة نعم هم يبرحون بالموت ما دام أنه يقربهم إلى ربهم ذكر بعض المؤرخين أن العدو أغار على ثغر من ثغور الإسلام فقام عبد الواحد بن زيد وكان خطيب البصرة وواعظها فحس الناس على البدر والجهاد ووصف لهم ما في الجنة من نعين ثم وصف الحور العين وقال خادة ذات جلال ومرح يجد الواقف فيها مقترح خلقت من كل شيء حسن طيب فليس عنها مفترح أترى صاطبها يسمعها إذ تدير الكأس طورا والقدح يا حبيبا لست أهوى غيره بالخواتيم يسم المفتدح لا تكونن كمن جد إلى منتهى حاجته ثم جمح لا فما يخطب مثلي من تها إنما يخطب مثلي من ألح فاشتاط الناس إلى الجنة وارتفع بكاء بعضهم ورخطت عليهم أنفسهم في سبيل الله فوسبت عجود من بين النساء هي أم إبراهيم البصرية وتبت ثم قالت يا أبا عبيد أتعرف ابن إبراهيم الذي يخطبه رأساء أهل البصرة إلى بناتهم وأنا أدخل به عليهم قال نعم قالت والله قد أعجبني حسن هذه الجارية وقد رضيتها عروسا لابن إبراهيم فكرر ما ذكرت من أوصار لعل نفسه تشتاق فقال أبو عبيدة إذا ما بدت والبدر ليلة تمه رأيت له قضلا مبينا على البدر وتبتم عن ثغر نقي كأنه من اللؤلؤ المكنون في صدف البحر فلو وطئت بالنعل منها على الحصى لأزهرت الأحجار من غير ما قطر ولو شئت عقد الخطر منها عقدته تغصن من الريحان بورق قدري ولو سفلت في البحر كل لعابها لطاب أهل البر شرب من البحر أب الله إلا أن أموت صبابة بساحرة العينين طيبة النثر فلما سنع الناس ذلك اضطربوا وكبروا وقامت أم إبراهيم وقالت يا أبا عبيد قد والله رضيت بهذه الجارية زوجة لابن إبراهيم فهل لك أن تزوجها له في هذه الساعة وتأخذ مني مهرها عشرة آلاف دينار لعل الله أن يرزقه الشهادة فيكون شفيعا لي ولأبيه يوم القيامة فقال أبو عبيد لئن فعلت فأرجو الله أن تفوز فوزا عظيما فصاحت العجوز يا إبراهيم يا إبراهيم فوسف شاب نظر من وسط الناس وقال نبيك يا أماه فقالت أي بني أرضيت بهذه الجارية زوجة لك ومهرها أن تبدل مهجتك في سبيل الله قال أي والله يا أماه فذهبت العجوز مسرعة إلى بيتها ثم جاءت بعشرة آلاف دينار ووضعتها في حجر عبد الواحد بن زيد ثم رفعت قصرها إلى السماء وقالت اللهم إني أشهدك أني زوجت ولدي من هذه الجارية على أن يبدل مهجته في سبيلك فتقبله مني يا رحم الراحمين ثم قالت يا أبا عبيد هذا مهر الجارية عشرة آلاف دينار تجهز به وجهد الغساة في سبيل الله ثم انصرتت واشترت لولدها صرتا حسنا وسلاحا جيدا ثم أقدت تعد الأيام لمفارقته وهي توجع في كل نظرة تنظرها وتلمة تسمعها والمجاهدون يعدون العدة للخروج فلما حان وقت النفير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 بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعكم به وذلك هو الفوت العظيم ثم نظرت إليه لما أرادت فراطه ودفعت إليه كفلا وطيفا يطيب به الموتى ثم قالت له وكأنه قلبها يخرج من قدرها قالت يا بني إذا أردت لقاء العدو تلبس هذا الكفن وتطير بهذا الطير وإياك أن يراك الله مقصرا في سبيله ثم ضمت إلى قدرها وكتمت من عبرتها وأخذت تشمه وتوجعه وتقبله ثم قالت اذهب يا بني فلا جمع الله بيني وبينك إلا بين يديه يوم القيامة فمضى إبراهيم والعجود تذبعه ضطرها حتى غاب مع الجيش فلما بلغ بناد العدو وبرز الناس للقتال أسرع إبراهيم إلى المقدمة فابتدأ القتال ورميت النبال وسنافس لا بطال أما إبراهيم فقد جال بين العدو والطال وقاتل قتال لا حتى قتل أكثر من ثلاثين من جيش العدو فلما رأى العدو ذلك؟ أقبل عليه جمع منهم هذا يطعنه وهذا يضربه وهذا يدفعه وهو يقاوم ويقاتل حتى خارت قواه ووقع من طرته فقتلوه وانتصر المسلمون وهزم الكافرون ثم رجع الجيش إلى البطرة فلما وصلوا البطرة تلقاهم الناس الرجال والعجائز والاطفال وأم إبراهيم بينهم تدور عيناها في القادمين فلما رأت أبا عبيد قالت له يا أبا عبيد هل قبل الله هديتي فأوهنا أم رجت عليها فقال لها بل والله قد قبل الله تعانى هديتك وأرجو أن يكون ابنك الآن مع الشهداء يرزق فصاحت قائلة الحمد لله الذي لم يخير فيه ظني وتقبل نتكي مني ثم انصرت إلى بيتها وحدها بعدما طارقت ولدها يفسد شوقها فتأتي الى فرشه فتشمها والى ثيابه فتقبلها حتى نامت فلما كان الغد جاءت ام ابراهيم إلى مجلس أبي عبيد وقالت السلام عليك يا أبا عبيد بشرات بشرات قال ما زلت مبشرة بالخير يا أم إبراهيم ما خبرتي فقالت يا أبا عبيد نمت البارحة فرأيت ولدي إبراهيم في المنام في روضة حسنى وعليه قبة خضراء وهو على سرير من اللؤلؤ وعلى رأسه تاج يتلألأ وإكليل يدهر وهو يقول يا أمات أبشري قد قبل المهر وجفة العروف نعم هؤلاء أخوان أيقنوا أنه لا مهر من نزول الموت تسعوا إليه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 إن ذلك لهو الحوز الكبير إذا أوقفهم ربهم بين يديه ترخوا بما ماتوا عليه فيبيض وجوههم ويرفع درجاتهم بل كان الصالحون يفتنون في دينهم ويهددون بالموت فلا يلتبتون إليه نفوسهم صامدة على غاية واحدة هي الموت على ما يرضي الله فهم كما قال الله لهم يا أيها الذين آمنوا اتفوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون نعم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون لما ربط الكفار قبيب بن عدين رضي الله تعالى عنه على جزع نخرة ليغفروه لم ولم يجزع بل أقد ينظر إليهم ويقول لقد جمع الأحذاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي إلى الله أشكو غربتي ثم قربتي وما أرخد الأعجاء لي عند مصرعي ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الاله وان يبارك على اوصال شلو ممزعين ولما دخل سعد ابن ابي وقاف على ملك الفرص صرق في وجهه وقال جئتك باقوام يحبون الموت كما تحبون الحياة بل في معركة عفض يكثر القتل بالمسلمين وتتسابق السهام من الكفار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أبو طلحة رضي الله تعالى عنه يرفع قدره ويقيده رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله نحريدون دون نحرك لتقع السهام في صدر دون صدرك يا رسول الله نعم نحريدون دون نحرك يا رسول الله ما دام أن الموت في رضا الرحمن فمرحبا بالموت بل كانت المعاصي والشهوات والآثام والملذات تعرض على الصالحين فلا يلتفتون إليها فيهددون بالموت فيختارونه فربهم أعظم عندهم من كل شيء ذكر ابن كثير وغيره أن عمر بن الخطاب بعث جيشا لحرب الروم وكان من ضمن هذا الجيش شاب من الصحابة هو عبد الله ابن حذافة رضي الله تعالى عنه طال القتال بين المسلمين والروم. وعجب قيصر ملك الروم من ثبات المسلمين وجرأتهم على الموت فأمر أن يحضر بين يديه أسير من المسلمين فجاءوا بعبد الله بن حذافة يجرونه الأضلال في يديه والقيود في قدميه فلما أوقفوه أمام الملك فحدث قيصر معه فأعجب بذكائه وفطنته فقال له تنصر وأطلقك من الأسر فقال عبد الله لا فقال لتنصر وأعطيك نصف ملكي قال لا قال تنصر وأعطيك نصف ملكي وأشركك معي في الحكم فقال عبد الله والله لو أعطيتني ملكك وملك آبائك وملك العربي والعجم على أن أرجع عن ديني طرفة عين ما فعل فغضب قيصر وقال إذا أقتلك قال اقتلني فأمر به قيصر فسحب وعلق على فتبة وجه قيصر وأمر الرما أن يرمو السهام حوله ولا يصيبوه وهو في أثناء ذلك يعرض عليه النصرانية وهو يأبى وينتظر الموت فلما رأ قيصر إصراره أمر أن يمض به إلى الحد ففكوا وتاقه ومض به إلى الحد وأمر أن يمنع عنه الطعام والشراب فمنعوهما حتى إذا كاد أن يهلك من الضمأ والجوع أحضر له خمرا ولحمة كثير فلما رآهما عبد الله قال والله إني لا أعلم أنني مضطر وأن ذلك يحل لي الآن في ديني ولكني لا أريد أن يشمث بي الكفار فلم يقرب الطعام فأخبر قيصر بذلك. أمر له بطعام حسن ثم أمر أن تدخل عليه امرأة الحسنى تتعرض له بالفاحشة فأدخلت عليه أجمل النساء وجعلت تتعرض له وتتزين، وهو معرض عنها وهي تتمايل أمامه وتتغنج ولا يلتفت إليها فلما رأت المرأة ذلك خرجت وهي غضبا وهي تقول والله لقد أدخلتموني على رجل لا أدري أهو بشر أم حجر وهو والله لا يدري عني أأنا أنتا أم ذكر فلما يئس منه قيصر أمر بقدر من نحاس ثم أغلى فيها الزير ثم أوقف عبد الله بن حذافة أمامها، وأحضر أحد الأسر المسلمين موسقاً بالقيود حتى ألقوه في هذا الزيت، وغاب جسده في الزيت، ومات، وطفت عظامه تتقلب فوق الزيت، وعبد الله ينظر إلى العظام. فالتفت قيصر إلى عبد الله وعرض عليه النصرانية فأبى فاستد غضب قيصر وامر به أن يطرح بالقدر فلما جروه إلى القدر وشعر بحرارة النار بكى ودمعت عيناه فذرح قيصر وقال ستنصر وأعطيك وأمنحك قال لا وإذا من الذي أبكاك فقال عبد الله أبكي والله لأنه ليس لي إلا نفس واحدة تلقى في هذه القجر ستموت ولقد والله أن لي بعدد شعر رأسي نفوس كلها تموت في سبيل الله مثل هذه الموتة فقال له قيصر قبل رأسي وأخلي عنك فقال عبد الله وعن جميع أسار المسلمين عندك قال نعم فقبل رأسه ثم أطلقه مع الأسرى عجباً لله در هذا الصحابي أين نحن اليوم من مثل هذا السباة ولا تموسمنا إلا وأنتم مسلمون إن من المسلمين اليوم من يتنازل عن دينه لأجل دراهم معدودات أو لأجل تتبع الشهوات أو الولوغ في الملذات ثم يختم له بالسوء والعياذ بالله ومن عدل الله تعالى أن العبد يختم له في الغالب بما عاش عليه فمن كان في حياته يشتفل بالذكر والقيام والصدقات والقيام ختم له بالصالحات ومن تولى وأعرض عن الخير خشي عليه أن يموت على معتاد عليه ولأجل هذا الفرق العظيم كان الصالحون يستعجون للموت قبل نزوله بل يغتنم أحدهم آخر الأنفات واللحظات في التزوج ورفع الدرجات فتجده يجاهد ويأمر بالمعروف وينهى عن المنزر ويستغل بالطاعات إلى آخر نفس يتنفسه وآخر خطوة يخطوها ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رجع من حجة الوداع جعل مرض الموت يشفد عليه يوما بعد يوم وهو في كل كلمة يتكلمها ونبرة ينظرها يوجعها له الدار ولما اشفدت عليه الحمى وأيطل النقلة للدار الأخرى أراد أن يوجع الناس فعصب رأسه ثم أمر الفضل بن العباس أن يجمع الناس في المسجد فجمعهم فاستند صلى الله عليه وسلم إليه حتى رقى إلى المنبر ثم حمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إنه مني خلوف من بين أظهركم ولن تروني في هذا المقام فيكم ألا فمن كنت جلست له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه ولا يقول أن إني أخشى الشحناء ألا وإن الشحناء ليست من ولا من قلقي وإن أحبكم إلي من أخذ حقا إن كان له علي أو حللني فلقيت ربي وليس لأحد عندي مظلمة ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضى إلى بيته وبدأت الحمى تأكل جسده وهو يتحامل على نفسه ويخرج إلى الناس ويصلي بهم حتى صلى بأصحابه المغربة من يوم الجمعة ثم دخل إلى بيته وقد استجت عليه الحمى فوضعوا له فراشا فانطرح عليه وظل على فراشه تكوي الحمى جسده ثم تقل به مرض الموت وهو على هذا الفراش واجتمع الناس لصلاة العشاء وجعلوا ينتظرون إمامهم صلى الله عليه وسلم ليصلي بهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد هده المرض يحاول النهوض من فراشه فلا يقدر فلما أبطأ عليهم جعل بعض الناس ينادي الصلاة, الصلاة سلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى من حوله ثم قال أصل الناس قالوا لا يا رسول الله هم ينتظرونك فتأمل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حرارة جسده سمنعه من النهوض فقال لهم صبوا لي ماء في النخضب وهو إناء كبير فصبوا له الماء وجعلوا يصبون الماء البارد من القرب فوق جسده صلى الله عليه وسلم فلما ضرد جسده وشعر بشيء من النشاط جعل يثير لهم بيده فأوقفوا عنه الماء فلما اتكأ على يديه ليقوم أغني عليه فلبت مليا ثم أفاق فكان أول سؤال سأله عن قال أصل الناس قالوا لا يا رسول الله هم ينتظرونك قال ضعوا لي ماء في المكبر فوضعوا له الماء فاغكسل وجعلوا يصبون عليه الماء حتى إذا شعر بشيء من النشاط أراد أن يقوم فأغمي عليه فلبت مليا ثم فكان أول سؤال سأله أن قال أصل الناس؟ قالوا لا يا رسول الله هم ينتظرونك قال ضعوا لي ماء في المكبب فوضعوا له الماء وجعلوا يصبون الماء البارد على جسده وأكثروا الماء حتى أشار لهم بيده ثم اتكأ على يديه ليقوم فأغمي عليه وأهله ينظرون إليه فاضطربوا أبئذتهم وتدمعوا أعينهم والناس عكوف في المسجد ينتظرونه فلبس مغمن عليه مليا ثم أفاق فقال أصل الناس قالوا لا يا رسول الله هم ينتظرونك فتأمل في جسده فإذا الحمى قد هدته هداء ذاك الجسد المبارك الذي نصر الدين وجاهد لرب العالمين ذلك الجسد الذي ذاق من العبادة حلاوتها ومن الحياة شدتها الجسد الذي تفطرت منه القدمان من طول القيام وبكت العينان من خسية الرحمن عذب في سبيل الله وجاع وقاتل لما رأى صلى الله عليه وسلم حالة وتمكل المرض من جسده فلتفت إليهم وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فيقيم بلال الصلاة ويتقدم أبو بكر في محراب النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي بالناس ولا يكادون يسمعون قراءته من شدة بكائه وحزنه وانتهى الصلاة العشاء ثم اجتمع الناس لصلاة الفجر فيصلي بهم أبو بكر ويجتمع الناس بعدها للصلوات ويصلي أبو بكر بهم أياما ورسول الله صلى الله عليه وسلم على فراشه فلما كانت صلاة الظهر أو العصر من يوم الاثنين وجد صلى الله عليه وسلم نشاطا في جسده فدع العباس وعليا فأسنداه عن يمينه ويساره ثم خرج يمشي بينهما تخط رجلاه في التراب وكشف الستر الذي بين بيته وبين المسجد فإذا الصلاة قد أقيمت والناس يصلون فرأى أصحابه صفوفا في الصلاة فنظر إليهم هجوم مباركة وأجساد طاهرة أكثرهم قد أصيب في سبيل الله منهم من قطعت يده ومنهم من فقعت عينه ومنهم من ملأت الجراحات جسده طالما صلى بهؤلاء الأخيار وجاهد معهم وجالسهم كم ليلة قامها وقاموها وأيام صامها وصاموها كم صبروا معه على البلاء وأقلصوا معه الدعاء كم صاروا لنصرة دينه الأهل والإخوان وهجروا الأحباب والأوطان منهم من قضى نحبه ومنهم من ينصدر وما بدلوا تبديلا ثم ها هو اليوم يفارقهم إلى تلك الدار التي طالما شوقهم إلى تتناها فلما رأهم في صلاتهم تبسم حتى كأن وجهه فلقة من قمر ثم أرخذ فترا وعاد إلى كراكه صلى الله عليه وسلم وبدأت تصارعه سكرات الموت قالت عائشة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يموت وعنده قدح فيه ماء فيدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات قالت فجعلت صاطمة تبكي وتقول وكرب أبتاه فيلسفت إليها ويقول ليس على أبيك كرب بعد اليوم قالت عائشة فجعلت أمسح وجهه بيدي وأدعو له بالشفاء وهو يقول لا بل الله الرفيق الأعلى مع جبريل وميكائيل وإسراطيل ثم لما ضاق به النفس واستدك عليه السكرات جعل يردد كلمات يوجع بها الدنيا بل كان يتكلم فيما أهم يحذر من صور الشرك ويقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد اتخذ غضب الله أو من جعل قبور أنبئهم مساجد وكان من آخر ما قال صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم ثم ما نعم ما تسيء المرسلين وإمام المستقين وحبيب رب العالمين مات وليس أحد يطالبه بمظلمة ولا آبى أحدا بكلمة لم يتدنت لأموال حرام ولا غيبة ولا آثام بل كان إلى الله داعيا ولأفو ربه راضيا يأمر بالصلاة وإبادة الرحمن وينهى عن الشرك والأوتان قال الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنستم حريص عليكم بالمؤمن الرحيم وكذلك كان الصالحون من بعده يسعدون للموت بالإثار من الطاعات والمسارعة إلى القربات وهم مع كثرة أعمالهم وحسن أفعالهم إذا أفاجأهم الموت رجوا رحمة ربهم وخافوا من عطابه ولم يركنوا إلى أعمالهم عمر بن الخطاب الخليفة الراشد الذي نصر الدين وجاهد لرب العالمين وأضطأ نيران دولة المجوث حقد عليه الكافرون وكان من أكثرهم حكدا عليه أبو لؤلؤس المجوثي وكان عبدا نجارا حجادا في المدينة وكان يصنع الرحا جمع رحاء وهي حجران يوضع أحدهما فوق الآخر ويطرح الشعير بينهما وتدار باليد ستضحن أخذ هذا العبد يتحين الفرص للانتقام من عمر فلقيه عمر يوما في طريق في المدينة فسأله وقال يا أبا لؤلؤة حدثت أنك تقول لو أشاء لصنعت رحى تدور بالريح فالتفت العبد عابسا إلى عمر وقال بلى لأطنعن لك رحى يتحدث بها أهل المشرق والمغرب فالتفت عمر إلى من معه وقال توعدني العبد ثم مضى العبد وصنع حنجرا له رأسان يقبضه من وسطه فهو إن طعن به من هذه الجهة قتل، وإن طعن به من الجهة الأخرى قتل، ثم أخذ يطليه بالسم حتى إذا طعن به يقتل إما بقوة الطعن أو بانتشار السم ثم جاء في ظلمة الليل واختبأ لعمر في زاوية من زوايا المسجد فلم يزل هناك حتى دخل عمر إلى المسجد ينبه الناس لصلاة الفجر ثم أقيمت الصلاة وتقدم بهم عمر فكبر لما اتدع القراءة خرج عليه المجوسي وفي طرفة عين عاجله بثلاث طعنات وقعت الأولى في صدره والثانية في جنبه والثالثة تحت سرته فطاح عمر ووقع على الأرض وهو يردد قوله تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا وتقدم عبد الرحمن بن عوف وأكمل الصلاة بالناس أما العبد فقد طار بسكينه يتط صفوف المصلين ويطعن المسلمين يمينا وشمالا حتى طعن ثلاثة عشر رجلا مات منهم سبعة ثم وقف شاهرا سكينه ما يقترب منه أحد إلا طعنه فاقترب منه رجل وألقى عليه رداء غليظا فضرب المجوسي وعلم أنهم قدروا عليه فطعن نفسه وحمل عمر مغشيا عليه إلى بيته وانطلق الناس معه يبكون وظل مغمن عليه حتى كادت أن تطلع الشمس فلما عفاه نظر في وجوه من حوله ثم كان أول سؤال سأله أن قال أصلى الناس قالوا نعم يا أمير المؤمنين قال الحمد لله لا إسلام لمن ترك الصلاة ثم دعا بأبوه فتوضأ وأراد أن يقوم ليصلي فلم يقدر فأخذ بيد ابنه عبد الله فأجلسه خلفه وتساند إليه ليجلس فجعلت جراحه تنزف دما قال عبد الله بن عمر والله إني أضع يدي على جرح أبي فتدخل أصابعي في بطنه فربطنا جرحه بالعمائم فصل الفجر ثم قال ابن عباس انظر من قتلني فقال ابن عباس طعنك الغلام المدوسي ثم طعن معك رهضا ثم قتل نفسه فقال عمر الحمد لله الذي لم يجعل قاتلي يحاجني عند الله بتجدة تجدها لله قط ثم دخل الطبيب على عمر لينظر إلى جرحه فتقاه ماء مخلوطا بثمر فخرج الماء من جروحه فظن الطبيب أن الذي خرج دم وطبيب فأسقاه لبنا فخرج اللبن من جرحه الذي تحت سرته فعلم الطبيب أن الطعنات تدمزقت جسده فقال يا أمير المؤمنين أوصي فما أظنك إلا ميتا اليوم أو غدا فقال عمر ولو قلت غير ذلك لكذبتك ثم طال عمر والله لو أن لي الدنيا كلها لفتديت بها من هول المطلع يعني الوقوف بين يدي الله تعالى فقال له ابن عباس وإن قلت ذلك فجزاك الله خيرا أليس قد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعز الله بك الدين والمسلمين إذ يخافون بمكة فلما أسلمت كان إسلامك عزا وهاجرت فكانت هجرتك فتحا ثم لم تغف عن نشهد تهده رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتال المشركين ثم قبض وهو عن كراض ووازرت الخليفة من بعده وقبض وهو عن كراض ثم وليت بخير ما ولي الناس مصر الله بك الأمطار وجبى بك الأموال ونفى بك العدو ثم ختم لك بالشهادة فهنيئا لك يا أمير المؤمنين فقال عمر أجلسوني فلما جلت قال لابن عباس أعذ علي كلامك فلما أعاده عليه قال له عمر والله إن المغرور من تغرون أتشهد لي بذلك عند الله يوم تلقاه يا ابن عباس قال نعم ففرح عمر وقال اللهم لك الحمد ثم جاء الناس فجعلوا مثلون عليه ويوجعونه فجاءه شابا فقال أبشر يا أمير المؤمنين صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وليته فعدلت ثم سهاد فقال عمر وددت أني خرجت منها كفافا لا علي ولا لي فلما أدبر الشاب فإذا إزاره يمس الأرض فقال عمر رد علي الغلام ثم قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك ثم اشتد الألم على عمر وجعل يتغشاه الكرب ويغمى عليه قال عبد الله بن عمر غشي على أبي ساق رأته فوضعته في حجري فأفاق فقال ضع رأتي على الأرض ثم غشي عليه فأفاق ورأته في حجري فقال ضع رأتي على الأرض قلت يا أبتاه وهل والأرض إلا سواء. فقال يا بني اطرح وجهي على السراب لعل الله تعالى أن يرحمني فإذا قبرت فأسرعوا بي إلى حفرتي فإنما هو خير تقدموني إليه أو شر تضعونه عن رقابكم ثم قال عمر ويل لعمر وويل لأم عمر إن لم يغفر الله له ثم ضاق به النفس واشتدت عليه السكرات ثم مات رضي الله عنه ودفنوه بجانب صاحبيه نعم مات عمر بن الخطاب لكن مثله في الحقيقة لم يمت قدم على أعمال صالحات ودرجات الرفعات صاحبه في قدره قراءته للقرآن وبكاؤه من خشية الرحمن تؤنسه صلاته في وحدته ويرفع جهاده من درجته شعب في دنياه قليلا لكنه السراح في آخرته عده النبي صلى الله عليه وسلم من العسرة المبشرين بالجنة بل قدر والبخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما بينما انا نائم رأيتني في الجنة فاذا امرأت تتوضأ الى جانب قصر فقلت لمن هذا القصر قالوا هذا لعمر فذكرت غيرته فوليت مجبرا فبكى عمر وقال عليك اغار يا رسول الله نعم هكذا كان الصالحون ايقنوا بنزول الموت تستعدوا للقائه في كل لحظة لما نزل الموت بالعابد الزاهد عبد الله بن إدريس اشفد عليه القرب فلما أخذ يشهد فكت ابنته عند رأسه قال يا بنيتي ما يبكيك قالت يا أبتاه أطراف مما أنت مقبل عليه فقال يا بنيتي لا تبكي فقد ختمت القرآن في هذا البيت أربعة في حتمة كلها لأجل هذا المسرع أما عامر ابن عبد الله ابن الزبير فلقد كان على فراش الموت يعد أنفاس الحياة وأهله حوله يبكون بينما هو يصارع الموت سمع المؤذن ينادي لصلاة المغرب ولفسه تحشرج في حلقه وقد استجن سعف وعظم لما سمع النداء قال لمن حوله خذوا بيدي قالوا إلى أين قال إلى المسجد قالوا وأنت على هذا الحال قال سبحان الله أسمع منادي الصلاة ولا أجيبه خذوا بيدي. حملوه بين رجلين فصلى ركعة مع الإمام ثم ما في سجوده نعم ما وهو السادس فمن أقام الصلاة وصبر على طاعة مولاه ختم له برضاه اصبر لمر حوادث الزهر فلا تحمد لما غبت الصدر وامهد لنفسك قبل ميتتها واذخر ليوم تفاضل الزكر فكأن أهلك قد دعوك فلم تسمع وأنت محشرج الصدر وكأنهم قد هيؤوك بما يتهيأ الهلكا من العصر وكأنهم قد قلبوك على ظهر السرير وظلمة القبر يا ليس شعر كيف أنت على ظهر السرير وأنت لا تدري أم ليت شعري كيف أنت إذا بسلت بالكافور والسدري أم ليت شعري كيف أنت إذا وضع الحساب صبيحة الحشر ما حجتك فيما أتيت وما قولك لربك بل وما العذري ألا تكون أخذت عذرك أو أقبلت ما من أمري بل كان الطالحون يتحسرون عند الممات على فراق الأعمال الصالحات ويودون لو طالت لهم الحياة للتزود ورفع الدرجات وتكثير الحسنات وتكثير السيئات احتضر عبد الرحمن بن الأسود فبكى قيل له ما يبكيك وأنت أنت يعنونك العبادة والخشوع والجهد والخضوع فقال أبكي والله أسفا على الصلاة والصوم ثم لم يزل يتلو القرآن حتى مات أما يزيد الرقاشي فإنه لما نزل به الموت أخذ يبكي ويقول من يصلي لك يا يسير إذا ميت ومن يكوم لك ومن يستغفر لك من الجنوب ثم تشهد وأخذ يسبح ويدكر الله ثم مات هذه مشاهد الاحتضار لأرباب التعبد ولا أسرار فلو رأيتهم تجافوا عن دفء فرشهم في الأسحار يخافون يوما تتقلب فيه القلوب ولا بصار دفنوا تحت السرا وقد أرضوا من يعلم السر وأخفى هذا هو احتضار المؤمنين وما عند الله خير وأبقى الموت لا يفرق بين كبير وصغير ولا غني وفقير ولا عبد وأمير هارون الرشيد ذلك الذي ملك الأرض وملأها جنودا ذاك الذي كان يرفع رأسه فيقول للسحابة امطري في الهند او في الصين او حيث شئت فوالله ما تمطرين في ارض الا وهي تحت ملكي هارون الرشيد خرج يوما في رحلة طيبة فمر برجل يقال له بهلول فقال هارون عظني يا بهلول قال يا أمير المؤمنين أين آباؤه من ملذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبيه فعلمته قالت قال أين قصورهم قالت تلك قصورهم قال وأين قبورهم قال هذه قبورهم فقال بهلول تلك قصورهم وهذه قبورهم كما نفعتهم قصورهم في قبورهم قال صدق. زدني يا بهلول قال أما قصورك في الدنيا فواسعة فليس قبرك بعد الموت يستفع فبكى هارون قالت لي يا بوهلول. فقال بوهلول يا أميغ المؤمنين هب أنك ملكت كنوز كسرى وعمرت السنين فكان ماذا أليس القبر غاية كل حي وتسأل بعده عن كل هذا قال بلا. ثم رجع هارون وانطرح على فراشه مريضا ولم تمضي عليه أيام حتى نزل به الموت فلما حضرته الوفاة وعاين الزكراس صاحب بقواته وحجابه اجمعوا جيوشه فجاؤوا بهم بثيوفهم ودروعهم وسلاحهم لا يكاد يحصي عددهم إلا الله كلهم تحت قيادته وأمره فلما رآهم بكاء ثم رفع بصره إلى السماء وقال يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه ثم لم يزل يبكي حتى مات فلما مات أخذ هذا الخليفة الذي ملك الدنيا وأوضع في حزرة ضيقة لم يصاحبه فيها أجراءه ولم يساكنه نجماؤه لم يتنوا معه طعاما ولم يترسوا له فراشا ما أغنى عنهم ملكه وماله فلن الخليفة إجوافت منيته أين الجنود وأين الخيل والخول أين الكنود التي كانت مفاكحها تنوء بالعصبة المقوين لو حملوا أين الجيوس التي أرصتها عددا أين الحديد وأين البيض والأسل لا تيترن فما دامت على أحد إلا أناخ عليه الموت والوجل أما عبد الملك بن مروان فإنه لما نزل به الموت وجعل يتغشاه الكرب ويضيق عليه النفس أمر بنوافذ غرفته ففتحت فلسفت فرأى غسالا فقيرا في دكانه فلما رأاه بكى عبد الملك ثم قال يا ليتني كنت غسالا يا ليتني كنت نجارا يا ليتني كنت حمالا يا ليتني لم أل من أمر المؤمنين شيئا ثم ما؟ عجبا باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فما أغنتهم القلل والسنزلوا بعد عذ من معاقلهم وأودعوا حفرا يا بئس ما نزل نادهم طارق من بعد ما دفنوا أين الأسرة والتيجان والحلل أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل أين الرما ألم تمنع بأسهمهم لما أتت كثهام الموت تنتقل أين الأحبة والجيران أجمعهم أين الأطباء ما أغلوا ولا ما ساعدوك ولا واساك أقربهم بل سلموك لها يا قبح ما فعلوا ما بال ذكرك منسيا ومطرحا وكلهم باقتسام المال قد سغلوا ما بال قبرك وحشا لا أنيس به يغشاه من جانبيه الروع والوهل ما بال قبرك لا يأتي به أحد ولا يمر به من بينهم رجل، فأصح الخبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود يقتذل، قد طال ما أكلوا دهرا وما شربوا، فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا وطال ما الأموال والدخر فخلفوها على الأعداء وارتحلوا وطال ما سيّدوا دورا لفسنهم فطارق الدور والأهلين. وانتقلوا نعم انتقلوا إلى دور ليس فيها قدم يخجمون ولا أهل يكرمون ولا وزراء ينادمون انتقلوا إلى دور تجالسهم فيها أعمالهم وتخاصمهم صحائفهم وما ربك بظلام للعبيد وهناك فريق من الناس واستعى الله عليهم في أرزاقهم في بأبدالهم فغفلوا عن الاستعداد للموت حتى باغتهم تبدد شملهم وأخذهم على قبيح فعلهم فلما عاينوا الموت طلبوا الرجوع للدنيا لا لتجارة ولا مال ولا أهل ولا عيال وإنما لاصلاح الأحوال وإرضاء القوي المتعال ولكن قد حتم الخالق العظيم أنهم إليها لا يرجعون أولئك العصاة والمدربون اللاهون المضيعون قلب عليهم حبهم لدنياهم وغفلتهم بها فكان لهم باحتضارهم عذاب وتهويل وحيل بينهم وبين ذكر الخالق الجليل ذكر القرطبي أن أحد المستضرين ممن بدنياه انشغل وغره طول الأمل لما نزل به الموت والسج عليه الكرب اجتمع حوله أبناؤه يودعونه ويقولون قل لا إله إلا الله فأخذ يشهد ويصيح فأعاجوها عليه فصاح وقال الدار الفلانية اصلحوا فيها كذا والبستان الفلاني ازرعوا فيه كذا والدكان الفلاني اقبضوا منه كذا ثم لم يزل يردد ذلك حتى مات نعم مات وترك بستانه ودكانه يتمتع بهما ورثته وتدوم عليه حسرته وذكر ابن القيم أن أحد تجار العطار ذكر بلا إله إلا الله عند احتضاره فجعل يردد ويقول هذه القطعة رفيصة وهذا مشترا جيد وهذا كذا وهذا كذا حتى خرجت روحه وهو على هذا الحال ثم دفن تحت السراء بعدما ما مشى عليه متكبرا قد جمع الأموال وكثر العيال ثم نفعوه في قبره ولا ساكنوه قال ابن القيم واحتضر رجل ممن كان يجالس شراب الخمور فلما حضره نجع روحه أقبل عليه رجل ممن حوله وقال يا فلان يا فلان قل لا إله إلا الله فتغير وجهه وتلبج لونه وتقل لسانه فردج عليه صاحبه يا فلان قل لا إله إلا الله التفت إليه وصاح لا اشرب أنت ثم اثني اشرب أنت ثم اثني ثم ما سال يرددها حتى فاضت روحه إلى باريها نعوذ بالله وحين بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل وذكر الصفدي أن رجلا كان يشرب الخمر ويجالس أهلها وكان إذا سكر ونام يمشي وهو لا يعقل فكان ينام في فطح داره ويشد رجله بحبل كي لا يقع فتكر ليلة ونام فقام يمشي فسقط من الفطح فأمسكه الحبل فبقي معلقا ملكسا حتى أصبح ميتا وذكر في الموذج الزمان أن محمد بن المبيس كان رجلا فاسقا مبتونا بشرب الخمر ولا يكاد يخرج من بيت الخمار فلما مرض ونزل به الموت وخارط قواه سأله رجل ممن حوله هل تقي في جسمك قوة هل تستطيع المشي قال نعم لو شئت مشيت من هنا إلى بيت الخمار قال صاحبه أعوذ بالله أفلا قلت أمشي إلى المسجد فبكى وقال قال ذلك عليه لكل امرئ من ذهله ما تعود وما جرت عادتي بالمشي الى المساجد وقال ابن ابي رواد حضرت رجلا عند الموت فجعل من حوله يلقنونه لا إله إلا الله فحيل بينهم وبينها وسقلت عليه فجعلوا يعيدون عليه ويكررون ويذكرونه بالله وهو في كرب شديد فلما ضاق عليه النفس صاحبهم وقال هو كافر بلا إله إلا الله ثم شهق ومات قال فلما دفناه سألت أهله عن حاله فإذا هو مدمن للخمر نعوذ بالله من سوء القاتمة بل نعوذ بالله من أم الخبائث ورأس الفواحش ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة بل من شرب الخمر في الدنيا كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال قيل يا رسول الله وما طينة الخبال فقال صلى الله عليه وسلم عصارة أهل النار إلا أن يتوب قبل موته أما أهل المعاذف والغناء فلهم عند الموت كربة وبلاء ذكر ابن القيم أن رجلاً من أهل الغناء والمعازف حضرته الوفاة فلما اشتد به نزع روحه قيل له قل لا إله إلا الله فجعل يردد أبياتا من الغناء فأعاد عليه التلقين قل لا إله إلا الله فتقل لسانه عن ترديد الغناء فجعل يردد ألحان الأغاني ويقول تنتنا تنتنا حتى خرج روحه من جذبه وهو إنما يلحن ويغني أما أهل الجريمة الكبرى والداهية العظمة أنصار الشيطان وأعداء الرحمن هم خصوم المؤمنين وإخوان الكافرين الذين يفسرون مع الزرع وهامان ويتقلبون معهم في النيران هم تارك الصلاة وبين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة وحالهم عند الموت وما بعده أدها وأفضع ذكر ابن القيم. أن أحد المقتضرين كان صاحب معاصل وتفرير فلم يلبس أن نزل به الموت فبدع من حوله إليه وانطرحوا بين يديه وقد يذكرونه بالله ويلقنونه لا إله إلا الله وهو يدافع عبراته فلما بدأت روحه تنزع صاح أعلى صوته وقال أقول لا إله إلا الله وما تنفعني لا إله إلا الله وما أعلم أني صليت لله الله طلا ثم هذا هو الموت أول طريق الآخرة وما بعده أفضع وأكبر أما أحوال أهل القبور فهي أدهى وأكبر فكم من جسد صحيح ووجه صبيح ولسان فطيح هو اليوم في قبره يطيح على أعماله نادم وعلى الله قادم خرج عمر بن عبد العزيز في جنازة بعض أهله فلما أسلمه إلى الديدان وجدته في التراب إلتفت إلى الناس فقال أيها الناس إن الخبر قد ناداني من خلفي أفلا أخبركم بما قال لي قالوا بلى فقال إن الخبر قد ناداني فقال يا عمر بن عبد العزيز ألا تسألني ما صنعت بالأحبة قلت بلى قال خرقت الأكفان ومزقت الأبدان ومطقت الدم وأكلت اللحم ألا سألني ما صنعت بالأوصال؟ قلت بلا. قال نزعت الكتفين من الجراعين والجراعين من العضدين والعضدين من الكتفين والوركين من الفخذين والفخذين من الركبتين والركبتين من الساقين والساقين من القدمين. ثم بكى عمر وقال: ألا إن الدنيا بقاؤها قليل وعزيزها ذليل وشبابها يهرم وحيها يموت المغرور من افتر بها. أين سكانها الذين بنوا مدائنها ما صنع التراب بأبدالهم والديجان بعظامهم كانوا في الدنيا على أسرة ممهدة وفرش منضدة بين خدم يخدمون وأهل يكرمون فإذا مررت بهم فنادهم وانظر إلى تقارب قبورهم من منازلهم سل غنيهم ما بقي من غناه وسل فقيرهم ما بقي من فقر سلهم عن التي كانوا بها يتكلمون وعن الأعين التي كانوا بها إلى اللذات ينظرون سلهم عن الجلوج الرقيقة والوجوه الحسنة والأجساد الناعمة ما صنع بها الزيدان محت الألوان وأشلت المحمان وأثرت الوجوه ومحت المحاسم وكثرت القفاء وأبانت الأعضاء ومزقت الأشلاء أين خدمهم وعبيدهم أين جمعهم ومكنودهم والله ما دوجوهم برشا ولا وضعونهم متكآ أليسوا في منازل الخلوات وتحت باقي ترى في الفلوات أليس الليل والنهار عليهم سواء قد حيل بينهم وبين العمل وفارق الأحبة والأهل قد تزوجت نسائهم وترددت في الطرق أبنائهم وتوزعت القرابات زيارهم وتراثهم. ومنهم والله الموسع له في قبره الخص الناظر فيه المتنعم بلذته ثم بكى عمر وقال يا ساكن القبر غدا كيف أنت على فشونة الترى ليس شعري بأي خديك يبدأ الجود والبلا ليس شعري ما الذي يلقاني به ملك الموت عند خروجي من الدنيا وما يأتيني به من رتالة ربي ثم بكى بكاءً شديداً ثم انصرت ثم بقي بعد ذلك إلا جمعة وما رحمه الله أهل القبور إما معذبون أو منعمون بل لعله في القبر الواحد قد تفن عدة أشخاص هذا إلى الجنة وهذا إلى النار بل إن الأمر أعجب من ذلك لعله تحت قدميك الآن أقوام يعذبون أو ينعمون بل لعل في غرفة نومك أقواما قد حبسوا في حفر من جهنم يعرضون على النار بكرة وعشية من يدري؟ الناس كثير والأرض قد تضيق عنهم صاح هذه قبورنا سمدأ الرحبة فأين القبور من عهد عاد خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد رب قبر قد صار قبرا مرارا ضاحك من تساحم الأرضاد ودفين على رفات دفين من قديم الأزمان والآباد شعب كلها الحياة فلا أعجب إلا من راغب في الزياد أي أي عيش صفى وما كدره الموت وأي قدم من وما أثرها الموت أما أخذ الأباء والأجداد أما سلب الحبيب وقطع الوداد أما أرمل النسوان وأيثم الأولاد عزاء فما يصنع الجاذع ودمع الأسى أبدا ضائع بكناك من قبل أحبابهم فهل منهم أحد راجع فدل ابن عشرين في قبره وتسعون صاحبها رافع يسلم مهجته راغي ثمامت جراحته البائع ولو أن من حدث سالما لما خسف القمر الطالع وكيف يوقى الفتاة ما يخاف إذا كان حافده الزارع فالقبر روضة من الجنان أو شفرة من حذر النيران وإنه للفيصل الذي به ينكشف الحال فلا يستبه فأيك خيرا فالذي من بعده أفضل عند ربنا لعبده وأيك شرا فما بعد أشد ويل لعبد عن سبيل الله فض. روى الإمام أحمد في مسنده عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازه فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبر وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وهو يلحد له فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر قلنا نعوذ بالله من عذاب القبر قال تعوذوا بالله من عذاب القبر قلنا نعوذ بالله من عذاب القبر قال تعوذوا بالله من عذاب القبر قلنا نعوذ بالله من عذاب القبر ثم قال صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء فيظ الوجوه كأنون وجوههم الشمس معهم كبن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد البطر ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان ستخرج تسير كما تسير القطرة في استقاع فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذ يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نسحة مسك وجدت على وجه الأرض فيسعدون بها. فلا يمرون على ملئ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء التابعة فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم جارة أخرى فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملشان فيجد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 من الجنة واستحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ويفتح له في قبره مد بطره ويأتيه رجل حسن وجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يترك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له من أنت فوجهك الوجه يجيو بالخير فيقول أنا عملك الصالح كنت والله سريعا في طاعة الله بطيئا عن معطية الله فجزاك الله خيرا نعم أيها الإخوة والأخوات يقول له أنا عملك الصالح أنا صلاتك وصومك أنا برّك وصدقتك أنا بكاؤك وخشيتك أنا حجك وعمرتك أنا قراءتك للقرآن وحبك للرحمن أنا قيامك في الأسحار وصومك في النهار وخوفك من العزيز الجبار أنا برّك لوالديك أنا طلبك للعلم أنا دعوتك إلى الله أنا جهادك في سبيل الله فإذا رأى العبد المؤمن هذا الوجه الصبوح يبشره والسفت حوله فرأى قبره قد أصبح واتعا فيه فرس من الجنة وعليه لباس من الجنة علم أن النعيم الذي هو فيه لا يساوي شيئا بما ينتظره في الآخرة فيدعو ربه ويقول ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي قال وإن العبد الكافر أو الفاسق إذا كان من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم مسوح من النار فيجلسون منه مدى البطر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول يا أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب فتتفرق بجسده في فينتزعها كما ينتزع السفقود من أفطوف المبلول فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده عين حتى يجعلوها في ذلك المسوح ويخرج منها كأن ريح جيفة وذبت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون على ملئ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا فيفتح له فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يرجى الجمل في سم الحياط فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الارض السفلا فتطرح روحه طرحا ثم قرأ: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتقطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيح وقال فتعاد روحه في جسده ويأتيه من كان في لسانه فيطولان ها ها لا من ربك فيقولها ها لا أدري فيقولان ما دينه فيقولها ها لا أدري فيقولان ما هذا الرجل الذي بعثتكم فيقولها ها لا أدري فيقولان لا دريس ولا تروث فينادي مناف من السماء أن كذب فاتسوا له من النار واتسحوا له بابا الى النار في فيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح السياق منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوعك هذا يومك الذي كنت توعد كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا في معصية الله فجزاك الله شرا فيقول من أن وجهك الوجه يجيع بالشر يقول أنا عملك الحبيب نعم انا عملك انا وقوعك في الشرك انا حلفك بغير الله انا طوافك على القبور وشربك للخمور بل انا وقوعك في الزنا واكلك للربا وسماعك للغنى انا تكبرك على الصالحين وجرأتك على رب العالمين عندها يتحسر هذا العبد وهل تغني الحسرات ويشتج ندمه وهل تنبعه العبرات اين كان هذا البكاء وانت تنظر الى المحرمات وتتهاول بالطلوات وتواقع الفواحش والشهوات كن تحت بحزم فرجك وصيانة سمعك وبصرك تبكي اليوم أو لا تبكي فلن تنجو من العذاب قال الله اصلواها تصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون عندها يمكن هذا العبد أن ما يلقاه بعد القبر أشد وأبقى فيقول ربنا تقم الساعة ربنا تفن الساعة ثم يقيد له أعمى أصم أبكم في يده مردبة لو ضرب بها جبل كان ترابا فيضربه ضربة حتى يطير ترابا ثم يعيده الله كما كان فيضربه أخرى فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا السفلين نسأل الله تعالى أن يلطف بنا في قبورنا أيها الإخوة والأخوات وقبل الختام أنبه على تسعين سائل هامة تتعلق بالجنائز والقبور المسألة الأولى أن الموت إذا جاء فلا يؤخر لحظة واحدة ولا يقدم. قال الله وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ولا أحد يعلم متى يموت ولا أين يموت ذكر أن وزيرا جليل القدر كان عند داود عليه السلام فلما ما جاوود صار وزيرا عند سليمان بن جاوود فكان سليمان عليه السلام يوما جالسا في مجلسه في الضحاء وعنده هذا الوزير فدخل عليه رجل يسلم عليه وجعل هذا الرجل يحادث سليمان ويحج النظر إلى هذا الوزير ففجع الوزير منه فلما خرج الرجل قام الوزير وفعل سليمان وقال يا نبي الله من هذا الرجل الذي خرج من عندك قد والله أفزعني نظره إلي فقال سليمان هذا ملك الموت يتصور بصورة رجل ويدخل عليه فتجع الوزير وبكى وقال يا نبي الله أسألك بالله أن تأمر الريح ستحملني إلى أبعد مكان إلى الهند فأمر سليمان الريح فحملته فلما كان من الغد دخل ملك الموت على سليمان يسلم عليه كما كان يفعل فقال له سليمان قد أفزعت صاحبي بالأمس فلماذا كنت تنظر إليه فقال ملك الموت يا نبي الله إني دخلت عليك في الضحى فرأيته عندك وقد أمرني الله أن أقبض روحه بعد الظهر في الهند فعجبت أنه عندك قال سليمان فماذا فعلت؟ قال ملك الموت ذهبت إلى المكان الذي أمرت بقبض روحه فيه فوجدته ينتظرني فقبضت روحة قال الله قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ومن مات فإنه لا يرجع من موته ولا يخرج من قبره حتى ينبخ بالصور يوم القيامة فمن اتعى؟ أن أحدا من الأئمة أو الأولياء أو الأنبياء يرجع بعد موته فقد قال بأعظم البهتان وصار من أنصار الشيطان المسألة الثانية أن عذاب القبر ونعيمه ثابت بالكتاب والسنة قال الله عز وجل وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وقال تعالى عن المنافقين سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم قال جموع المفسرين العذاب العذاب اول في الدنيا والثاني عذاب القبر ثم يرجون الى عذاب عظيم في النار اما الاحاديث في إثبات عذاب القبر ونعيمه فهي كثيرة تلقى صرح ابن القيم وابن أبي العز والسيوطي أنها متواثرة وبين يدي الآن أكثر من خمسين حديثا في إثبات عذاب القبر ونعيمه من ذلك ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي في النميمة وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه في الصلاة اللهم إني أعود بك من عذاب الخبر المسألة الثالثة أن عذاب القبر ونعيمه أمور غيبية لا تقاس بالعقل والإيمان بالغيب من أهم صفات المؤمنين قال الله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمستقين الذين يؤمنون بالغيب فجعل أول صفاتهم الإيمان بالغيب قال ابن القيم رحمه الله تعالى ومما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه غبر أو لم يقدر تلو أكلته السباع أو أسرق حتى طار رماد ونصف في الهواء أو طلب أو غرق في البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور أو صلبه أو غرق في البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور المسألة الرابعة من المحرمات التي تقع من بعض الناس ومن النساء خاصة ما يقع من العويل والنياحة والصراء ففي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الزيوب ودعا بدعوى الجاهلية وفيهما قال صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها ثربال من قطران ودرع من جربا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 ويكون قصده من السيارة الاعتبار والاستعار دون قصد التبرك بالقبر أو بتربة القبر أو الانتفاع بالمقبور ولا يجوز أن يخطط يوم معين للزيارة لا جمعة ولا غيرها لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصد أياما معينة للزيارة وقد قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رج والمشروع للزائر أن يدعو للميت ويستغفر له وبعض الناس يقرأ الفاتحة عند زيارة القبور وهذا من البدع إذ لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ شيئا من القرآن عند القبور ولا يجوز السفر لزيارة قبر من القبور لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى متفق عليه المسألة الثالثة من المخالفات والبدع في الجنائز وضع الزهور على الجناسة أو على القبر وهذا تشبهم بالكفار في دينهم وشعائرهم وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد في المسند من تشبه بقوم فهو منهم وكذلك من البدع الحداد على أرواح الشهداء أو غيرهم بالوقوف والطمت لمدة دقيقة ترحمن عليهم فهذه بدعة منكرة وإنما يكتفى بالدعاء والاستغفار لهم وكذلك لا يجوز تعليق صور لأموات بل ولا لذكرى ولا لغيرها لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم قال لعلي لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته ومن المخالفات رفع الصوت أثناء تشيع الجنازة بالتهليل أو التكبير الجماعي والمشروع أن يدعو المرض ويدكر الله مع نفسه وكذلك من البدع الأدان في القبر أو بعد وضع الميت في قبره ولم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه وقد قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وكذلك من البدع الدعاء الجماعي بعد صلاة الجنازة أو بعد دفن الميت بل المشروع أن يدعو كل واحد مع نفسه ومن المخالفات يدفن الميت في ثابوت والأصل أن يدفن الميت بكفنه في القبر من غير ثابوت إلا إذا دعت الحاجة إلى دفنه في ثابوت كتقطع الجسم مثلا أو كان نظام الدولة التي يدفن بها يلزم بدفنه في ولا يستطيع أصحاب الجنازة المخالفة عندها لا بأس بدفنه في ثابوته المسألة الرابعة سعل الخروبات من الحي وإهداء ثوابها للميت جائز في حدود ما ورد الشرع بفعله كالدعاء له والحج والعمرة والصدقة والأضحية وطوم الواجب عمن مات وعليه صوم واجب أما قراءة القرآن أو الصلاة بنية أن يكون ثوابها للميت فلا تجوز لأنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك من البدع استئجار قارئ يقرأ القرآن للأموات في المآتم وغيرها المسألة الثامنة قبل توزيع التركة يجب إخراج تكاريف تجهيز الميس وسداد ديونه وتنفيذ وصيته وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد نفس المؤمن معلقة بزينه حتى يخضى عنه المسألة الأخيرة بل هي المسألة الكبرى هي المصيبة العظمى وهي شيرك الواقع عند القبور كمن يطوف على القبور او يسأل اهلها الحاجات واعتقاد ان الاولياء الموتى يقضون الحاجات والله تعالى يقول ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم تدعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين وبعض عباد القبور يطوفون بها ويستلمون ويتمسحون بها ويقبلون اعتابها ويسجدون لها ويقفون امامها خاشعين لحاجاتهم سائلين من شفاء مريض او حصول ولد وربما نادى الزائر صاحب القبر وقال يا سيدي المقبور جئتك من بلد بعيد فلا تخيبني والله يقول ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم دعائهم غافلون وفي البخاري قال صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندى دخل النار ولا تغسر بما يشاع أن فلانا للفقير دعا عند القبر الفلاني طغسنا أو أن فلانا المريض دعا فشفي أو رزق بولد فإن كل ذلك من الباطل ولا يدعى إلا الله تعالى ويحرم بناء المساجد على القبور بل لا تجوز الصلاة في المسجد إذا كان فيه أو في ساحته أو قبلته قبر لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم ألا وإن من كان قبلكم كانوا يستخدمون قبور انبيائهم وصالحيهم متاجد ألا فلا تتخذ القبور متاجد فاني انهاكم عن ذلك بل يحرم البناء على القبور على اي شكل كان ففي صحيح مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يجسط القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه والمشروع ان يذفن الميت ثم يعاد على القبر السراب الذي اخرج منه ولا يزيد ارتفاعه عن الشبر كما يحرم بناء القباب على القبور لقوله صلى الله عليه وسلم عليه فيما رواه مسلم لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، وقال جابر فيما رواه مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجسط القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه ومن على القبر فراجا أو خدا أو ابتلى على الطريح مسجدا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنطارا كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل الثنن بل قد عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى هكذا طح القبر فانظر إليهم قد غلوا وزادوا ورفعوا بناءها وشادوا السيدي والآجر والأحجار لا سيما في هذه الأعطار وللقناديل عليها أوقدوا وكم لواء فوقها قد عقدوا ونصب الأعلام والرايات وافتكنوا بالأعظم الرفات بل نحروا في توحها النحائر فعل أولي التسيب والبحائر والتمث الحاجات من موتاهم واتخذوا إلههم هواهم سبحان الله قال عز وجل أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لأنفسهم ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يستبعوكم سواء عليكم أدعوكم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبونكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل اجعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذين نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون لا نصر لكم ولا أنفسهم ينصرون وان تدعوهم الى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون اليك وهم لا يغبطون اسال الله تعالى بمنه وكرمه ان يخلف توحيدنا له وحده لا شريك له وان يهدي المسلمين وأن يهدي أولئك أمور المسلمين في كل بلد لإقامة التوحيد ونفي مظاهر الشرك في جميع بلاد المسلمين. اللهم أعلَن بطاعتك عاملين وعلى ما يرضيك مقبلين وتوفنا وأن تراض عنا يا أرحم الراحمين وأأمن من الفزع الأكبر يوم الدين. صلى الله وسلم وبارك على الله